وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذزيتهما النبوة والكتاب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 وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهفانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها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 وَأَنَّ الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذه الآيات الكريمات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 ما يحدث مما يكرهه الناس في الأرض كالجذب وفساد الثمار والآفات التي تنزل بالمحاصيل وانقطاع السبل وغير ذلك مما يحصل في معايش العباد في النبات في الأشجار في الآبار التغيرات التي تحصل في الأرض ولا في أنفسكم من الأمراض والأسقام والمصائب والهموم والأحزان هذه كلها مصائب تكرهها الناس وتؤثر عليهم وتشق عليهم ولكن الله سبحانه وتعالى قدرها عليهم لحكمة منه سبحانه وتعالى قدرها عليهم لا تحصل عفوا أو مصادفة أو صدفة وإنما هي مقدرة ومكتوبة في اللوح المحفوظ. إلا في كتاب، يعني إلا وهي مكتوبة في كتاب، وهذا الكتاب هو اللوح المحفوظ الذي كتب الله به ما كان وما يكون في قيام الساعة حينما خلق القلم. قال له اكتب قال يا ربي ما أكتب قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فكل ما يجري مما يريده الناس ويرعبونه من النعم ومما يكرهونه من المصائب والنقم فإنه لا بد أن يجري لا مناص منه لأن الله قدره وكتبه في اللوح المحفوظ كما سمعتم في الحديث الله سبحانه وتعالى قدر المقادير علمها سبحانه وتعالى علم ما كان وما يكون وهذه مرتبة العلم ثم كتبها كتب ذلك في اللوح المحفوظ وهذه مرتبة الكتابة ثم إذا حان وقتها فإن الله يخلقها ويوجدها في وقتها كل شيء في وقته لا يسبق وقته أبدا المقدر فإذا جاء وقتها شاءها الله سبحانه وتعالى وأرادها ثم أوجدها في وقتها والإيمان بالقضاء والقدر هو أحد أركان الإيمان الستة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره تعلم أنه مقدر أن الله قدره مراتب الإيمان بالقضاء والقدر اربع مرتبها الاولى مرتبة العلم وهي أن الله علم ما كان وما يكون في الأجل المرتبه الثانية أن الله كتب ذلك في اللوح في المحفوظ المرتبه الثالثة أن الله شاءه عند حدوثه شاءه وأراده فلا يكون شيء إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته. فيه المرتبة الرابعة خلقه وإيجاده خلقه وإيجاده هذه أربع مراتب لا بد من الإيمان بها فمن نقص منها مرتبة لم يكن مؤمنا بالقضاء والقدر ثم قال جل وعلا إن ذلك أي كتابة هذه الأشياء وإن كانت كثيرة ومختلفة فإن كتابتها في اللوح المحفوظ يسيرة على الله لا يقول أحد كيف إن هذا هذه الحوادث من أول من أول إلى آخرها كيف تكون مكتوبة في اللوح المحفوظ وهذا بمقياس قياس العقول. الله جل وعلا لا يقاس به عقول الناس و... فهو عليه يسير وإن كان هذا شاقا علينا لو أنك تبي تكتب أشياء لو أنك تبي تكتب أشياء كثيرة يشق عليك هذا ولا شيء وربما يصاب بصرك من كثرة الكتابة تتعب لكن هذا لا يشق على الله جل وعلا هذا يسير على الله سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون لا يشق عليه ابدا ولا يستغرب على قدرته شيء سبحانه وتعالى لأنه لا يقاس بخلقه إن ذلك على الله يسير ثم بين الحكمة من إخبارنا بذلك فقال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم فإنك إذا علمت أن هذه المصيبة مقدرة وأنه لا بد من حصولها مهما حاولت فإن هذا يهون عليك يهون عليك وقع المصيبة إذا علمت أنها لا بد أن تصيبك وأنه لا ينفع منها الحذر ولا التوقي فإنك حينئذ يهون عليك في الأنقل ولا تأسى يعني لا تحزن على ما على ما صابت بل تصبر وتحتسب فالصبر عند المصائب واجب والجزع منها محرم وما محرم الجزع عند المصائب هذا من أمور الجاهلية فالمؤمن يطمئن ولا يطمئن يجزع ويسخط عند المصيبة لأنه يعلم أن هذا بقضاء الله وقدر وأنه لا بد أن يقع عليه وأنه لا مفر له منه لكي لا تأسوا على ما فاتكم فإذا فات شيء من المال من الأولاد من من الرغبات ولم تحصل عليه فلا تحزن لأن الله لم يقدرها لك وأنك لو فعلت أي شيء وبدلت أي شيء فلن يحصل لك هذا لأن الله لم يقدره لك عند ذلك تطمئن ولا تفرحوا لما آتاكم فرح أسر وبطر وكبر لأنه زائل عما قريب زائل عما قريب لكن تشكر عند النعمة وتصبر عند النقمه هذا هو الإيمان لا تفرحوا بما اتاكم يعني فرح اشر وبطر كما قال المؤمنون لقارون لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما اتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله اليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين فالمؤمن إن أصابته ضر صبر وكان ذلك خيرا له وإن أصابته سر شكر وكان ذلك خيرا له فهو على خير في الحالين بخلاف غير المؤمن فإنه إن أصابته ضر جزع وسخط وإن أصابته سر أشر وبطر وتكبر المؤمن على خلاف ذلك لا يأسى على ما فاته ولا يفرح بما آتاه الله عز وجل وإنما يذكر الله ويضع النعم في مواضعها ويستعين بها على قاعة الله سبحانه وتعالى لكي لا تأسوا كي هذه من أدوات النص والفعل منصوب بعدها بأن مضمرة كي أن لا هل نافع تأسوا فعل مضارع منصوب بكي أو بأن مضمرة بعد كي وعلامة نصبه حذف النون الأصل تأسونا, تأسونا بالنون والواو فاعل أو الجماعة فاعل وعلامة الرفع النون تأسونا لما دخل عليه النصب حذفت النون وكذلك لو دخل عليه جازم حذفت النون فهو يرفع فهو يرفع بهبوط النون الفعل المضارع يرفع الفعل المضارع المسند للجماعه يرفع بهبوط النون ويجزم وينصب بحذفها لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك فلا تتعب نفسك ما فاتك ما أصابك فإنه لا بد أنه سيصيبك مهما حاولت وما ما أصابك فإنه لا بد أن يصيبك وأعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئ وما أخطأك لم يكن ليصيبك هل ترغب وتطلب وتحرص عليه ربما إنه ما يحصل مع مع شدة الحرص فإنه إذا فاتك لن يصيبك أبدا وأن ما فاتك لم يكن ليصيبك تعلم هذا تعتقده فالإيمان بالقضاء والقدر فيه راحة للمؤمن بخلاف الكافر فإنه في قلق إن أصابته نعمة فإنه يتكبر ويفسق وإن أصابته نقمه فإنه يجزع ويسر ولا حول ولا قوة إلا لانه لا يؤمن بالقضاء والقدر وقال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن فإن عصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما أو قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان هكذا المؤمن مع المصائب ومع النعم يفعل السبب لا يتفكل على القدر يقول إنسان الله نقدر عليه او يحصل ولا يبذل الأسباب لا للأسباب يفعل الأسباب الجالبة للخير ويفعل الأسباب الواقيه من الشر يفعل الأسباب ولكن إذا لم يحصل مقصوده فإنه يرضى ويسلم كما قال تعالى ما أصاب المصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم هذا هو المؤمن فالإيمان بالقضى والقدر يضع عن الإنسان يضع عنه هموما كهيرا ويريحه ويطمئن ففيه فائدة عظيمة للإنسان لكي لا تأسوا على ما فاتكم هذه فائدة الإيمان بالقضاء والقدر لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم ثم قال جل وعلا والله هذا تعقيب في ختام الآية والله لا يحب كل مختال فخور لا يحب بمعنى أنه يبغض إذا انتفى الحب وجد البغض فالله يحب ويبغض سبحانه من صفات أفعاله أنه يحب أهل الإيمان وأهل التوحيد ويبغض أهل الكفر وأهل الشرك وأهل الكبر ولا يحب كل مختال هذا فيه إثبات المحبة لله عز وجل وإثبات البغض لا يحب كل مختال والمختال هو المتكبر في نفسه متكبر في نفسه معجب بنفسه هذا مختلف فخور على الناس يفخر على الناس يترفع عليهم فالمؤمن يتواضع لله ويتواضع لإخوانه المسلمين إذا أتاه الله نعمه فإنه لا يتكبر في نفسه ولا يتكبر على الناس بل يتواضع لله ويذكر الله عز وجل والله لا يحب كل مختال فخور ثم قال جل وعلا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل الذين يبخلون عن الإنفاق في سبيل الله فلا يخرجون الزكاة والنفقات الواجبة لعوائلهم ولأهل بيوتهم والنفقه المستحبه على المحتاجين من المسلمين فهم يبخلون والبخل افه وخصله ذميمه يبغضها الله ويبغضها الناس فالبخيل مبغض عند الله وعند الناس حتى عند اولاده يبغضونه والسخي محبوب عند الله وعند الناس ويغطي العيوب يغطي عيوبه بالسخاء اما البخيل فانه يبغض عند الله وعند خلقه الذين يبخلون فلا ينفقون في وجوه الخير إذا اعطاهم الله شيئا من المال من الجاه من العلم ينفقون مما أعقاهم الله على غيرهم ويحسنون إلى الناس كما أحسن الله إليهم وأحسن كما أحسن الله إليك ولا يكفي أنهم يبخلون في أنفسهم بل يأمرون الناس بالبخل ويخوفونهم من الإنفاق ويقولون أنتم سفه أنتم مبذرون انتم مغفلون تصدقون على الناس وتصدقون على اهل بيوتكم ينفد اللي عندكم يخلص انتم ما تحسنون التصرف هم يامرون الناس بالبخل ويحذرونهم من الجود والسخاء هؤلاء الله جل وعلا يبغضهم ويمقتهم الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل هذا ذم لهم فالمسلم يكون كريما في نفسه ويحث على الكرم والانفاق في سبيل الله هذا هو المؤمن اما المنافق فهو بالعكس يبخل في نفسه ويحث الناس على البخل هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا يعني يتفرقون ما جمعها الناس عند محمد إلا نفقاتكم رد الله عليهم فقال ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهم فالرزق من الله سبحانه وتعالى لكن أنفق ينفق عليك ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لا توعي فيوعي الله عليك إن الإنسان خلق هلوعة إذا مسه الشر جزوعة وإذا مسه الخير منوعة فالمؤمن ينفق مما أتاه الله لكن من غير إسراف ومن غير بخل توسط والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا التغفير هو البخل وكان بين ذلك قواما الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل وقيل إن قول الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل بدل من قوله والله لا يحب كل مختال فخور فسره بقوله الذين يبخلون قيل هذا ولكن الراجح إن قول الذين يبخلون مستأنف وليس له علاقة بما قبله الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى ومن يتولى بنفسه ويعرض عن طاعة الله وعن الإنفاق في سبيل الله فإن الله غني حميد الله ليس محتاجا إلى خلقه حينما يحثهم على الإنفاق وعلى الصدقة وعلى بذل الخير ويطلب منهم القرض أن تقرضوا الله قرضا عسنا ليس هو بحاجة إلى ذلك وإنما هم الذين يحتاجون إلى هذا لأن ما ينفقونه خير لهم ويعود عليهم بالنفع فهم المحتاجون إلى ما ينفقون والله أمرهم بذلك لمصلحتهم لا لنفع يعود عليه سبحانه وتعالى فإنه غني حميد سبحانه وتعالى حميد بمعنى محمود فعيل بمعنى مفعول فهو محمود على كل ما أمر وكل ما فعل وكل ما قدر فإنه محمود سبحانه وتعالى في أفعاله وتقديراته محمود على كل حال سبحانه وتعالى فإن الله غني الحميد ليس بحاجة إليكم ولا إلى نفقاتكم ولا إلى أموالكم وإنما أنتم المحتاجون فانفقوا خيرا لأنفسكم كما قال جل وعلا وانفقوا خيرا لأنفسكم ما تنفق لأن الله محتاج إليك تكون من الذين قالوا وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين امنوا ان اطعموا من لو يشاء الله اطعمه ان انتم الا في ضلال مبين هذه مقاله المنافقين والكفار اما المؤمن فإنه يفرح اذا اعطاه الله مالا يشكر الله ويفرح ببذل الخير و بذله لانه لنفسه لانه يقدم وما تقدم فلانفسكم وما تقدم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم اجرا فهذا لك أنت تنفق لك ما هو لغيرك وله بالقصد من اتلاف المال المقصود تنمية تنمي المال لأن الزكاة تنمي المال ولذلك سميت زكاه من الزكاة وهو التمام و والطهر والتنمية الزكاة تنمي المال وقال صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة الصدقة تنمي المال عكس ما يظنه ضعاف الإيمان أنها تنقص المال هي وإن نقصته حسا إلا أنها تنميه وتباركه معنا ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد ثم قال سبحانه وتعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات بالفضل الله على عباده أنه أرسل إليهم الرسل لتدلهم على الخير وتنهاهم عن الشر وتهديهم إلى الجنة إرسال الرسل قد أرسلنا رسلنا بالبينات أي المعجزات الباهرة التي لا يطيقها البشر تدل على صدقهم وأنهم رسل من عند الله فالبينات هي الأمور الخارقة للعوائد، ولا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى مثل قلب العصا حية في موسى عليه السلام ومثل إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص لعيسى عليه السلام هذه بينات ومثل القرآن العظيم لمحمد صلى الله عليه وسلم فهو أعظم المعجزات لا يعدله شيء من المعجزات لأنه كيف يكون رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا حضر دراسة ولا قرأ كتب ولا ثم ينزل عليه هذا الكتاب العظيم الذي أعجز الجن والإنس أعجز الجن والإنس أن يأتي بصورة واحدة من مثله فهو أعظم البينات وأعظم المعجزات على صدق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا الأرتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين اوتوا العلم ما كنت تتلو من قبله من كتاب ما ما يقرأ الكتب عليه الصلاة والسلام ولا يخط يكتب فهو أمي ومع هذا نزل عليه كتاب ما نزل على الأنبياء مثله فهذا أعظم البينات لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد رسلنا رسلنا بالبينات المعجزات الباهرة التي تدل على صدقهم وليست من صنعهم وإنما هي من صنع الله عز وجل ولا من صنع البشر ولا يقدر أحد أن يأتي بمثلها لقد رسلنا رسلنا بالبينات يعني المعجزات وأنزلنا معهم الكتاب الكتاب اسم جنس أي جميع الكتب كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن فالكتاب هذا اسم جنس لا يقصد كتابا معينا وإنما يقصد جميع الكتب التي جاء بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهداية الخلق والميزان وأيوه أنزلنا معهم الميزان وهو العدل الميزان هو العدل الذي لا ميل فيه ولا جور يعطي أصحاب الحقوق حقوقهم وينصف المظلومين من الظلمة فهو عدل جاءت الرسل بالعدل بين الناس وأنزلنا معهم الكتاب والميزان الميزان هو العدل بين الناس فالرسل جاءوا ليحكموا بين الناس بالعدل وتمت كلمة ربك أي كلامه سبحانه وتعالى صدقا وعدلا صدقا في اخباره وعدلا في أحكامه فالرسل جاءوا بالكتاب من عند الله وجاءوا بالعدل بين الناس لا يميلون مع أحد ولا يحيفون مع أحد بل يقيمون العدل بين الناس حتى مع الكفار لا يجورون على الكفار ويظلمونه ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا فالعدل واجب حتى مع الكفار الا يجوز الظلم والجور حال من الأحوال قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب المظلوم أي لا تظلم الناس ليقوم الناس بالقسط أنزل الله الكتاب والميزان لاجل أي شيء ليقوم الناس بالقسط وهو العدل فيحكمون بالكتاب المنزل بالوحي يحكمون بين الناس بذلك ليقوم الناس بالقسط ثم قال وأنزلنا الحديد أي خلقنا الحديد فالإنزال له معاني الإنزال يكون من الله جل وعلا كانزال القرآن ويكون الإنزال من شيء إلى شيء من الجبل مثلا إلى الأرض ومن من منين جاء؟ جاء من السماء ها؟ الحديد نزل من السماء؟ لا الحديد يؤخذ من إيش؟ من المعادن التي في الجبال وفي الأرض فالإنزال هنا المراد به أن الله أوجد الحديد وخلقه لهم واودعه في الأرض وانزلنا الحديد فيه باس شديد الحديد فيه باس شديد سلاح بانواعه الفتاكه الاسلحه اليدويه والاسلحه غير اليدويه والاسلحه الثقيله كما هو معلوم الان هذا من الحديد انزلنا الحديد فيه بأس شديد ما مناسبه ذكر انزال الحديد مع انزال الكتاب مناسبه عظيمه أن الذي يمتنع من الكتاب ولا يقبله فانه يجاهد بالسيف والسلاح بالحديد فالذي لا ينفع معه الكتاب يستعمل معه الحديد وهو الجهاد في سبيل الله وإقامة الحدود على من امتنع وعن قبول الحق هذا جزاؤه ولا يترك ويقال الناس أحرار كما يقوله المنافقون الآن والكفار الناس أحرار حريث الرأي الرأي والرأي الآخر لا تصادرون العارة هذا كلام كفر والعياذ بالله الله يقول وأنزلنا الحديد فالذي لا يقبل الكتاب الذي هو في صالح البشرية وهو العدل وهو الرحمة وهو الحكمة هذا ما لها الحديد وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد سلاح متنوع لأجل حماية الشريعة من العابثين وحماية هذا الكتاب وهذا الميزان والعدل من العابثين به حكمة عظيمة ومنافع للناس يعني والحديد فيه منافع للناس كما تعلمون الآن المراكب البرية والجوية والبحرية والاواني والقدور والاستكاكين ومنافع للناس في الحديد تخذونا من صناعات المكاين المكائن, المكائن ال المختلفة وتحركات للسير ولضخ المياه ولفوائد كثيرة من الحديد ومنافع للناس لا تحصر ما ظهر وما لم يظهر وسيظهر في المستقبل الله اعلم به كل هذا في الحديد وأنزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب يعلم الله من يجاهد في سبيله ويبلغ رسالته بالغيب والغيب ما غاب عن الناس فالمسلم لا يشاهد لا يرى الله سبحانه وتعالى لا يرى الملائكه لا يرى حتى الذين ماتوا الرسول مات عليه الصلاة والسلام أنت لا تشاهده ولكن تصدق به تصدق به وتؤمن به وتستدل عليه بما بما ورث صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة والعلم النافع والمعجزات تصدق به وأنت لم ترى من ينصره ورسله اعتمادا على الإيمان بالغيب. ما غاب عنك ولم تره لكن تصدق به وتنصره هذه من الحكمة في إنزال الكتاب والعدل والحديد ليعلم الله من ينصره ورسله ينصر رسله فمن نصر الرسل فقد نصر الله سبحانه وتعالى الذي يؤمن بالرسل ويحبهم ويدافع عنهم فانه هذا من الايمان بالله عز وجل لانهم رسل الله عز وجل ويطيعهم انا مطيع لله عز وجل وليعلم الله من ينصره ورسله فاذا اسيء إلى نبي من الانبياء فانك تدافع عنه باللسان وبالسلاح لو ان احدا سب موسى عليه السلام أو سب عيسى أو سب داود أو سبى أحد من الأنبياء يجب عليك النصرة لا تسكت بل تدافع عن الرسل بلسانك وقلمك وبالسلاح إذا استدعى الأمر إلى هذا لأن هذه من نصرك الرسل عليهم الصلاة والسلام وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب مع أنك لا تراهم لكن لإيمانك بالغيب تدافع عنهم وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب الله جل وعلا ما رايته لكن دلت عليه مخلوقاته وآياته سبحانه وتعالى وإخبار الرسل عنه سبحانه وتعالى فأنت آمن آمنت به إيمانا يقينا لا يتطرق إليه شك الرسل ما رأيتهم، لكن آمنت بهم لان الله أخبر انه ارسل رسلا مبشرين ومنذرين منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك فتؤمن بهم وتنصرهم وتدافع عنهم اشد مما تدافع عن نفسك واولادك أن ينصره ورسله بالغيب ثم قال ان الله قوي عزيز الله ليس بحاجه الى نصره وهو قادر على ان ينصر رسله وينتقم ممن بغى عليهم لكنه يمتحنكم أنتم من هو الذي يصبر ويجاهد ويدافع عن دينه وعن عقيدته والذي يخلد إلى الأرض ويستسلم ولا يهتم وإلا فالله جل وعلا قوي عزيز ليس بحاجة قوي عزيز قوة منتع القوة لا, لا حد لقوته سبحانه وتعالى فليس بحاجة إليك إنما أنت الذي بحاجة أن تجاهد في سبيل الله وأن تدافع عن الحق و وأن تنصر الله ورسوله وتنصر عباده المؤمنين هل له امتحان ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم يعني من الكفار ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فليضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم فهذا من باب الابتلاء والامتحان وإلا فإن الله قوي عزيز لا يرام في قوته والعزة ممتنع لا أحد ي... لا أحد ي... يدرك منه شيئا سبحانه العزة هي المنعه العزة هي المنعه والغلبة فالله لا يغلبه شيء أبدا ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن الذي ينصركم من بعده فالعزة والقوة والغلبة لله سبحانه وتعالى وإنما يأمرنا وينهانا من أجل الابتلاء والامتحان والمصلحه أو المضرة تعود علينا وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم الله جل وعلا فيما سبق قال لقد أرسلنا رسلنا بالبينة هذا عموم الرسل ثم خص هذين النبيين الكريمين نوح وإبراهيم ألا لفضلهما على الأنبياء لفضلهما على الأنبياء ولأن الله جعل النبوة والكتاب في ذريتهما فكل من جاء من الرسل بعد نوح فإنه من ذريه نوح وكل من جاء من الرسل بعد إبراهيم فإنه من ذريه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكل كتاب نزل من الله فهو على ذرية نوح أو ذرية إبراهيم عليهم الصلاه والسلام فلذلك خصهم الله بالذكر بعدما ذكر الرسل عموما ولقد رسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب أي أنزلنا الكتب على الأنبياء من ذرية نوح ومن ذرية إبراهيم عليهما السلام فمنهم مهتد أي من ذرية إبراهيم ومن ذرية نوح وإبراهيم منهم مهتد هداه الله واتبع الرسل وامن بالكتاب وكثير منهم فاسقون كثير من ذرية نوح ذرية إبراهيم فاسقون يعني خارجون عن الإيمان وعن طاعة الله وعن الهداية خارجون عن الهداية وضررهم عليهم هم الذين ضروا انفسهم وكثير منهم فاسقون وهذا أيضا فيه فائدة وهي أنك لا تغتر بالكثرة لا تغتر بالكثرة وما عليه الناس وإنما تتبع الحق ولو لم يكن عليه أحد أو عليه قليل من الناس فلا, فلا تجهد بالحق لطلة أهله ولا تغفر بالباطل لكثرة أهله وكثير منهم فاسقون ثم قفتينا على آثاره على آثارهم برسلنا على آثار نوح وإبراهيم عليهم السلام بالرسل الذين جاءوا من بعدهم وقفتينا بعيسى بن مريم لماذا ذكر عيسى بن مريم عليه السلام مع أنه داخل فيما سبق لأنه سيخاطب النصارى سيخاطب النصارى في بقية الآيات الذين أرسل الله إليهم عيسى عليه السلام مقصينا يعني أتبعنا هؤلاء الرسل بعيسى ابن مريم لماذا قال ابن مريم لأنه ليس له أب وإنما وجد في النفخة التي أمر الله جبريل فنفقها في مريم فحملت بعيسى عليه السلام فهو من أم بلا, بلا أك والله على كل شيء قدير الله جل وعلا قادر أن يخلق من ذكر وأنثى وقادر أن يخلق من أنثى بلا ذكر وقادر أن يخلق بلا أنثى وبلا ذكر مثل آدم فآدم عليه السلام ليس له أب ولا أم أليس كذلك خلقه الله سبحانه وتعالى عيسى خلقه الله من ام بلا اب ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون حوى من اب بلا ام لأن الله خلقها من ادم وليس لها ام الله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى عيسى بن مريم قفينا على اثارهم لعيسى بن مريم واتيناه الانجيل الانجيل كتاب نزل على عيسى بن مريم ولا يزال اسمه موجودا وإن كان حرف وغير لكن اسمه موجود والنصارى يصدقون بأن هناك كتابا أنزل على عيسى اسمه الإنجيل لكن حرفوا وبدلوا وغيروا وآتيناه أي أنزلنا عليه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه هذه مناسبة ذكر عيسى، لأنه ذكر الذين اتبعوه هم النصارى. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية. الرافه هي المحبة، قلوبهم محبة، بخلاف اليهود، فإن في قلوبهم الحقد على البشرية. اما النصارى فعندهم رحمه عندهم رحمه ورحمه للضعيف عندهم رقه ورحمه بالضعيف خلاف اليهود فانهم عندهم غظه وشده وحقد على البشريه ورهبانيه عباده تعبد عندهم تعبد لله عز وجل هذه الرهبانيه الرهبانيه دوام التعبد والاجتهاد في العباده الله ما أمرهم بهذا لكن هم اجتهدوا فجاءوا بالرهبانية ولهذا قال ورهبانية ابتدعوها ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله إلا أنهم هم ابتدعوها يريدون بذلك رضوان الله سبحانه وتعالى هذا قصدهم هذا قصدهم من الرهبانية وإلا فالله لم يسرعها لهم ولا يحب منهم ذلك لا يحب منهم ذلك ان هذا بدعه ثم قال فما رعوها حق رعايتها هذا معلوم الذي يشدد على نفسه ويشق على نفسه انه ما يستمر وأنه يمل فلو أنهم اعتدلوا في العبادة وتوسطوا ما حصل منهم ما حصل من الكفر والتفريق وهذه عادة المتشدد أنه لا يستمر على تشدد كالمنبت كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم قال كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا ابقى ولهذا قال ما كتبناها عليهم إلا بمعنى لكن لكن ابتدعوها هم ابتغاء رضوان الله وهذا في دليل على أن البدع لا تجوز وإن كانت نيه صاحبها حسنة لا تجوز البدع ولو كانت نيه صاحبها الخير الواجب الاقتصار على شرع الله سبحانه وتعالى والاعتداء ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها هذا ذم من وجهين الذم الأول أنه أنهم بدعوا والذم الثاني أنهم ما رعوها حق رعايتها هذا من أضرار البدعه أن المبتدع لا يستمر ما رأوها حق رعايتها الله لا يظلم احدا قال الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون آتينا الذين آمنوا أي استمروا على طاعة الله واتباع عيسى عليه السلام اتاهم الله اجرهم وكثير منهم فاسقون فاسق لم يرعوا اتباع عيسى وغيروا وبدلوا ثم قال سبحانه وتعالى موصيا موصيا للنصارى في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الذين آمنوا يعني من النصارى يا أيها الذين آمنوا استقوا الله وآمنوا برسوله من هو رسوله؟ محمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين نصيبين من رحمته نصيب على اتباعكم لعيسى وإيمانكم به والنصيب الثاني على اتباعكم لمحمد صلى الله عليه وسلم فلكم اجران أولئك يؤتون أجرهم مرتين الذين آمنوا بمحمد من اليهود والنصارى الله يعطيهم أجرهم مرتين أجر على الإيمان السابق وأجر على إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا هذه فائدة اتباع محمد صلى الله عليه وسلم أن الله يعطي المؤمن نورا يسير عليه في حياته الدنيا وفي الآخرة يسير على نور يوم القيامة ولهذا مر بكم أن المؤمنين يمشون بالنور يوم القيامة ويقول المنافقون انظرونا نكتبس من نوركم نورهم يسعى بين ايديهم وبأيمانهم هذا في الآخرة كما أن نورهم في الدنيا أيضا يهديهم ويدلهم على الخير ويجعل لكم نورا تمشون به في دنياكم وآخرتكم ويغفر لكم مزايا كثيرة يؤتكم كفلين من رحمته هذا واحد ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم هذه السالفة لو أنهم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لحصلت لهم هذه الوعود من الله جل وعلا والله غفور رحيم زيادة الله غفور كثير المغفره رحيم كثير الرحمة هذا إطماع لهم في مغفرة الله ورحمته إطماع لهم لو آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ثم قال لئلا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله ان الله سبحانه وتعالى اعطى هذه الامه من الفضل ما لم يعطه لغيرها مع انها اخر الامم وهي افضل الامم كنتم خير امه اخرجت للناس فهم خير الامم واكثر الامم واكثر اهل الجنه من هذه الامه الله جعل هذا ليعلم أهل الكتاب أن الفضل بيد الله أهل الكتاب يحسدون هذه الأمة يحسدون هذه الأمة ولكن لا يقدرون على منع فضل الله عليهم يعلم لا لا صلة والأصل ليعلم وجاءت لا صلة للتاكيد لالا يعلم أهل الكتاب اليهود والنصارى إذا رأوا فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم وشرفهم وما اعطاهم الله من الخيرات الا يقدرون على شيء من فضل الله الا يقدرون ما هي بان كان الظاهر يقال ألا يقدرون نقول لا الم هي بان ناصبه هنا ان نخفف من الثقيله والتقدير انهم لا يقدرون انهم لا يقدرون على على شيء من فضل الله لا يقدرون أن يمنعوا فضل الله النازل على عباده فالله آطى هذه الأمة من الخيرات ما لم يعطه لأمة من قبلها ولا يقدر أحد أن يمنع هذا لأن هذا فضل الله يتيه من يشاء أن تحجر على الله أن تمنع الله جل وعلا أن يعطي من قبله سبحانه وتعالى هذا من جهل اليهود والنصارى اشتقارهم لهذه الأمة وازدراؤهم لها من أجل الحسد ولكن لا يقدرون ولله الحمد على منع فضل الله النازل على هذه الأمة وأن الفضل بيد الله ما هو بأيديكم تعطون من تشاء وتحرمون من تشاء من الفضل بيد الله في ملكه وقدرته سبحانه وتعالى ومنه وكرمه لا أحد يحجر على الله هذا ملكه وهذا فضله وهذا خيره ما أحد يمنع الله جل وعلا يؤتيه من يشاء واعطى الله هذه الأمة فشاءه لها لا حجر عليه سبحانه ولا اعتراض عليه ولا اعطى هذه الأمة هذه الفضائل إلا لحكمه لعلمه أن هذه الأمة تستحق هذا الشيء وهذا الفضل وهي وريثة الرسل والكتب السابقة هذه الأمة هي الوريثة ثم اورثنا الكتاب ما هو الكتاب القرآن ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا هذه الامه اصطفائها الله اختارها من عدادنا فهي وريفة وريفة فضل الله سبحانه وتعالى وأن الفضل بيد الله يتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم لا حصر لفضل الله سبحانه وتعالى ولا حكر لفضل الله فضل الله كثير ولا يريض ما عنده سبحانه وتعالى وبهذا انتهى تفسير هذه السورة المباركة والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمع حسنا الله إليكم الوالد يقول السائل من فعل معصية ثم تاب منها ولكنه كلما تذكر المعصية يندم عليها ومن حيائه أنه يتمنى أن لم يفعلها ويكره نفسه عند ذكرها هل هذا يناقض الايمان بالقضاء والقدر لا هذا من شروط التوبه انه يندم عليها هذا علامة صدقه هذا علامه صدقه في التوبه هذا شيء طيب يكون يندم ويلوم نفسه هذا علامة الخير وعلامه صدق التوبه وهذا من شروط التوبه الندم على ما فات نعم احسن الله الوالد يقول السائل في حديث القلم وأن الله تعالى أمره بكتابة ما هو كائن إلى يوم القيامة السؤال هل يقال إن الله عز وجل قد أطلع القلم على الغيب المستقبل إلى يوم القيامة؟ لأمر الله القلم ما كتب شيء من عنده وإنما يكتب ما أمره الله به نعم حسن الله إليكم الوالد يقول السائل الحديث القدسي هل يقال فيه مثل ما يقال في القرآن بأنه غير مخلوق؟ حديث القدسي هو كلام الله يرويه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الله غير مخلوق نعم استغفر الله ليكم سماحت الوالد يقول السائل هل يصح للمؤمن أن يسأل الله تعالى منازل الأنبياء كما ورد في الحديث أن المرأة مع من أحد لا ما يسأل الله منازل الأنبياء لكن يسأل الله أن يجعله مع الأنبياء والصديقين الشهداء والصالحين ولا يسأل الله أنه يعطيه مثل ما أعطى النبي نعم هذا من الاعتداء في الدعاء نعم السلام عليكم سماحة. الوالد يقول السائل قال الراغب الأصفهاني رحمه الله في كتابه المفردات عند لفظ رأى قال أن الرؤية هي إدراك المرء وذلك أضرب أربع بحسب قوى النفس وذكر النوع الرابع أن الرؤية تكون بالعقل قال وعلى ذلك قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى وعليه أيضا حمل قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى فهل هذا صحيح؟ نعم هذا مذهب جمهورة للسنة ان النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه بعينه وانما ما رآه بقلبه رآه بقلبه ولم يره بعينه لأن الله لا يرى في الدنيا وانما يرى في الآخرة نعم صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل المقصود من قوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما, بما آتاكم أي لا تتكبروا كما قال تعالى عن قارون لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين أي لا تتكبر هذا هو ما ذكرنا لا تفرح يعني لا تفكر وتتكبر وتعجب بنفسك نعم أحسى الله إليكم سماحة الوارد يقول السائل بعض الناس إذا مرض يقال له لو ذهبت إلى الطبيب إذا اشتد عليك المرض فهل هذا داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك لا لا الذهاب إلى الطبيب سبب من الأسباب والله امر باتخاذ الأسباب لكن يذهب معه إلى الطبيب ويؤمن بالقدر أنه إن شاء الله شفى وإن شاء لم يشف وأن الطبيب إنما هو سبب فقط نعم بسم الله إليكم الوالد يقول السائل كيف يكون الإسراف والتبذير في الإنفاق زيادة عن الحد يكون بزيادة عن الحد نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل عندما تصيبني مصيبة أدخل مع نفسي في صراع فساعة أحمد الله عز وجل على ما قضى وقدر وساعة أتمنى عدم حصولها وأتحسر على وقوعها ولكني لا أظهر الجزع أمام الآخرين فهل يكون لي الاجر على هذه المصيبه بلا شك ان الانسان انه يحزن ويبكي ويتاثر عند المصيبه هذا لا, لا يضر انما الذي يضر الجزع والنياحه ولطم الخدود وشق الجيوب دعوى الجاهليه هذا هو الذي يضر اما ما يجده الانسان من التالم ومن الحزن ومن البكاء هذا كله لا يلام عليه الانسان نعم حس الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل الله عز وجل قد انزل الكتاب ليحكم به فما الحكم في من يضع دستورا يخالف شرع الله تعالى هذا حكمه انه كافر اذا وضع دستورا يعوض عن القران ويلغي يلغي القران هذا حكمه انه كافر نعم حس الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل ما هو الفرق بين القضاء وبين القدر كلاهما سواء القضا والقدر بمعنى واحد نعم الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هو الفرق بين البخل والشح البخل هو منع ما عندك ومنع الانفاق هذا البخل والشح ان تطمع فيما عند الناس تطمع بما عند الناس وقيل هما بمعنى واحد ولكن الله اعلم بينهما فرق الشح ان تطمع بما في ايدي الناس والبخل أن تمنع ما عندك نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حصل من بعض الصحف الأجنبية في عادة نشر الصور المسيعة للنبي صلى الله عليه وسلم فنرجو منكم توجيه كلمة للمسلمين عموما ولطلبة العلم خصوصا فيما يجب عليهم تجاه ذلك وما هو العمل الذي تبرعوا به ذي مهم ما سنعتم يعلم الله من الله من ينصره هو رسله والنصر يكون باللسان يكون بالكتابة والاستنكار وإذا جاهد المسلمون الكبار عند ذلك بقيادة إمامهم فهذا أيضا من من النصرة للرسول صلى الله عليه وسلم نعم الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل إطلاق لفظ غير المسلم على الكافر وأن هذا أحسن لا سيما مع ضعف المسلمين وأن هذا من الخطاب الحضاري فهل هذا صحيح؟ هذا باطل الله سمى الكفار كفارا وسمى المنافقين وسمى الفاسقين فلا نغير الأسماء لا نغير الأسماء الشرعية من أجل إرضاء الكفار ونقول هذا حضاري وهذا تغيير الخطاب الديني هذا كله من تغيير الكتاب والسنة هذا لا يوجد نعم صلى الله عليه وسلم يقول السائل انتشرت الآونة الأخيرة أن بعض علماء الإعجاز العلمي اكتشف أن في الحديد معدن لا يوجد في الأرض ويقول ذلك مستاق للآية الكريمة وأن الحديد أنزل من السماء هذا صحيح هذا كلام جاهل ما هو كلام ما هو كلام عالم هذا كلام جاهل الحديد خلق في الأرض قدّر فيها أقواتها من الحديد وغيره، فلم ينزل من السماء حديد. نعم. والإنزال يختلف، اختلاف موارده. نعم. حسّ الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل: نقرأ في بعض المؤلفات أن في آخر الزمان، والتي يكون فيه القتال بين المسلمين وأعدائهم يكون بالسيف، وأن الأسلحة الثقيلة تنتهي، فهل هذا صحيح؟ وهل يمكن اعتبار آلة انزال الحديد دليل على أن الذي أنزل الحديد وأوجده قادر على أن يرفعه فيخفيه لا ما يرفعه ما يجاهدون اليهود في آخر الزمان إلا بالحديد لكن الحديد يختلف يكون أسلحة ثقيلة يكون أسلحة خفيفة وربما يكون في بعض القتال السلاح الخفيف أيسر وأقرب من السلاح الثقيل وأفتك بالعدو نعم لا يختلف في الأحوال واختلاف. نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل يقول بعض علماء العلوم والآفاق إن الحديد صنع بدرجة, بدرجة حرارة عالية لا توجد في الأرض ووجدت في, في النجوم وأن الحديد قد جاء إلى الأرض كل, كل هذه خرافات وأكاديد لا يعتمد عليها تخرصات نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل إذا نزلت ببعض الناس مصيبة يقول بعض الناس فلان مسكين ما يستاهل فما حكم هذه المقولة هذا لا يجوز الكلام هذا ما يستاهل ما يستحق هذا هذا اعتراض على الله سبحانه وتعالى هذا اعتراض على قدر الله وقضاء الله أعلم منك وأعلم بما يناسب وان تقول فلان طيب وفلان ولا يستحق أنه يصاب الله أعلم منك واحكم ربما أن مصيبته أحسن له وآجر له الله يعلم ما يصلح عباده نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل في قوله تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ومعلوم أن آدم عليه السلام قبل نوح عليه السلام فما هو الأول منهما الرسل نوح هو أول الرسل أما الأنبياء فمن آدم عليه السلام فرق بين الأنبياء والرسل نعم أحسى الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل إن من بني جلدتنا ومن يتكلم بألسنتنا من يرى التقارب بين الأديان فهل يكون هذا كافر بعينه وما هو الواجب تجاه امثاله إذا كان جاهلا بد أن يتعلم أما إذا كان متعمدا ويعلم أن, أن دين النصارى التفليث دين اليهود الكفر وللحاد فلا يجوز له أن يعدي له بالإسلام ثم لو فرضنا أن دين اليهود ودين النصارى باقي على ما هو عليه ولم يغير ولم يبدل فقد نسخ بالقرآن نسخ بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يبقى دين إلا دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يعطى أهل الكتاب في هذا الزمن وما بعده الكفلين من الأجر إذا آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم هذا عام نعم يعطون إياه أي وقت آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل للمرأة البقاء مع زوج يضربها ويشتمها وتقول هذا الذي قدره الله علي فسوف أصبر طيب إذا صبرت عليه لا هذا طيب نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل سمعت أحد طلاب العلم يقول إنه لم يرد بدليل واضح قرن الصحابة رضي الله عنهم يقول إنه لم يرد بدليل واضح قرن الصحابة رضي الله إيش قرن من الاقتران قرن ما يقول قرن إصلاه قرن إيش من باب العرض والاقتران ما شو يقول أنه أرض، أرض ولا قرن ولا قرن إصلاه قرن وإيش يقول إنه لم يرد بدليل واضح قرن الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في حال الصلاة عليه بل الوارد الصلاة عليه وعلى آله فقط النبي صلى الله عليه وسلم صلى على آل ابي أوفا صلى على آل ابي أوفا والله لهم ان أن نصلي على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وأن نصلي على محمد وعلى آل محمد والآل هم الاتباع الآن يشمل الأقارب ويشمل الأتباع فهم آله فكيف يقولها لأنه لم يرد سبحان الله لكن الآن فشل جهل حتى عند المتعالمين والمتعلمين ما يفكرون ويجبون كلاما من عندهم ترعونه من عندهم نعم صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل في قول الله عز وجل إن الملوك إذا دخلوا قرية فان أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة يقول السائل نريد منكم التفسير الصحيح او الراجح في هذه الآية لأن كثيرا من الناس يستشهدون بهذه الآية على حكام المسلمين لا هذه الحكام عموما الملوك عموما فيهم جور جورغيوم لكن المسلمون منهم والمؤمنون منهم فيهم خير فيهم صلاح نعم الله إليكم سماحك الوالد يقول السائل ثم أيضا لو كان الملك صالحا في نفسه هو. ولي الأمر قد يكون من جنوده من فيه غشم وفيه جور وفيه من جنوده نعم احسن الله ليكم الوالد يقول السائل ما صحة ما يقوله بعضهم إن الخلاف الذي بيننا وبين الرافضة خلاف جوهري إيش يقول احسن الله ليكم ما صحة ما يقوله بعضهم إن الخلاف الذي بيننا وبين الرافضة خلاف جوهري جوهري أو غير جوهري جوهري نعم صحيح الخلاف اللي بيننا وبينهم جوهري في العقيدة لكن لعل السائل يقول غير جوهري كما يقول بعضهم من الخلاف بيننا وبينهم في الفروع فقط هذا كلام جاهل ما يعرف مذهب الرافضة وما هم عليه فالخلاف بيننا وبينهم جوهري لأنه في العقيدة في قميم العقيدة نعم أحسن الله سماحة الوالد يقول السائل أنا رجل أقوم بتربية بعض الطيور من فصيلة السقور يقول حصل عليكم أنا رجل أقوم بتربيه الطيور من فصيلة الصقور فهل فضلاتها نجسة إذا وقعت على الملابس الذي يأكل الطيور التي يؤكل لحمها <تصفيق> هذه طاهرة هذه طاهرة أما الطيور التي لا يؤكل لحمها فهذه نجسة فضلاتها لأن هي نجسة بنفسها ففضلاتها نجسة بعض العلماء يقول ما كان مثل الهرة في الخلقة او دونها فإنه طاهر بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست في نجس إنها من الطوافين عليكم بعضهم يقول ما كان خلقته مثل خلقة الهرة هو أقل فإنه طاهر خياسة الله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه